أو لن ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا وقال إن سألتك عن شيء بعد وطلقت اذا اتي يا اهل قريه نستطعم فَوَجَدْتُ فِي هَذَا الْجِدِّ أُرِيدُ أَنْ قَضَى فَأَقَامَ مَا قَالَهُ شَلاَن تَنْخَل أَلَنْ نَغْزَا فِي رَقَبِ نِي وَبَيْنِك سَأُنَبِّئُكَ بِتَأْوِيلِ مَا لَمْ تَسْتَطِعْ عَلَيْهِ صَبْرًا சஃபீன்துஃபக்கணிம சீனயுனிப து அக்கனி கயூ فِئَةٌ تِنُصُّ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ فَكَّرُوا فَمِنْ أَيِّ فَخَشِي مغنم طيانه وكفرا فاردنا ان يوبدلهما بما خير من وزك وأقرب رحمة وأما الجدار فكان لولى مين يتيمين في المدينة وكانت أحبا تَهْوِكَ انْزَلَّهُ مَا كَانَ أَبُوهُم مَّصْطَان لِيَحَا وَكَانَ أَبُوهُم مَّعْصَان لِحَان فَأَرْ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 وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي ذَلِكَ تَأْوِيلُ مَا لَمْ تَسْطِع عَلَيْهِ صَبْرًا وَيَنْسَ ஜன